اكتر لا بحبهم ابني وبنتي وامهم اكتر ثلاثه بحبهم ابني وبنتي وامهم ساكنين في قلبي متمني جنبي ساكنين في قلبي متمني جنبي يا ربي خليني عايش من اجلهم الله أكبر أخلق هدية كويسة يلعب يزاكر ناجح وشاطر وتحب كل المدرسة وحب وقتي بقضيه معاه اسأل وجوب ولا هواه أحب وقتي بقضي ما أسأل وجواب ولا هوا سكني في قلبي وتملي جنبي سكني في قلبي وتملي جنبي وبقول يا ربي خليني أعيش من أجلهم. بنتي الوحيدة حنين من يومها ها جايب لي الهنا اصحى وانا ما لحسهر ونغيب تسهر لو سنه ولما ارجع ديو يا ماما بابا حبيبي که بسلامه و لما ارجع تيول ماما بابا حبيبي که بسلامه سكن في قلبي وتملي جنبي سكن في قلبي وتملي جنبي وبقول يا ربي خليني أعيش من أجلهم أما شركت في دنيتي أسمتني حزني وفرحتي ربت عيالي بركت في مالي سهرت ليالي سهرة ليالي ضحت شبابها ووقتها علشان نصبها وبختها ضحيت شبابها ووقتها علشان اصبها وبختها سكنين في قلبي وتملي جنبي سكنين في قلبي وتملي جنبي وبقول يا ربي خليني اعيش من اجلي